عن الدولة طب ما الكنيسة بتقول قولوا لا وده ما في مقاطع فيديو كثيرة جدا ادخل بس كده على الانترنت ويشوف كده توجيه القصة بولا للنصارى وهو يقول لهم كلكم يخرج ويقولوا لا ويحشد ويقولوا لا حتى الراهبات خرجنا بتوجيه كنسي يقولنا لا وهذا حقهم احشد وقول لا أنا مش ضدك انت حر انت مقتنع بهذا خلاص انت حر هذا يسمح به ولا يعلق أحد عليه لكن لما شيخ يقول قولوا نعم تقوم الدنيا ولا تقعد هو الشيخ ماله هو الدين ماله بالسياسة ما هي دي العلمانية فصل الدين عن الدولة الجامع ده تركع فيه ركعات ميتة كل واحد يشيله سبحة مترين يسبح عليها الشيخ يكلمنا عن أحكام الحضو والنفاس أو يكلمنا عن بر الوالدين أو حق الجار أو صلة الرحم يبتدي بقى يتكلم بقى يقولك شريعة ويقولك حرام ويقولك حلال ويقولك أنا أوسي لا ما يتكلمش المساجد بقى تحت الحصار خطباء الجمعة والمدرسون في المساجد بقوا تحت الحصار وهذه خطة رأاها غير واحد من أهل العلم يقول الشيخ يتكلم كلام عادي قال حتى الشيخ المحترم الذي حاصروا مسجده في الإسكندرية الشيخ المحلاوي هذا القيمة والقامة هذا الرجل الذي قارب التسعين من عمره وكانت له مواقف شجاعة وبطولية يوم أن كانا هؤلاء الذين يحاصرون مسجده في علم الغيب شاب عنده عشرين سنة تلاتين سنة وقت مشيخ المحلاوي كانت له صوالات وجوالات ويصدع بالحق ويواجه الباطل كان معظمهم لم يفكر آباؤهم في الزواج من أمهاتهم بعد أين كنتم؟ أين كنتم؟ سبحان الله يقول الشيخ يتكلم خطبة الشيخ المحلاوي مسجلة لم يقل فيها قولوا نعم أو قولوا لا لم يقل فيها إن الذين سيقولون نعم سيدخلون الجنة وإن الذين سيقولون لا سيدخلون النار ما قال شي ده بل قال هو إن معظم الذين اعتدوا على المصلين بعد الجمعة لم يحضروا الجمعة أصلا هم جايين جاهزين افرض الشيخ في المسجد الكلمة مش على هواك الحل تضربه تحصر في المسجد هب أن الشيخ وصلت إليه آياد هؤلاء ربما قتل ما الفوضى شيخ عالم يقف في مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال كلاماً في وجهة النظر في مسألة اجتهادية ما احنا عندنا الشيخ قالوا لا هل عتب عليهم منا احد هب انه قال كلام مش على كيفك تقفلوا الجامع تحصروا تضربوا هذا امر يراد انه حصل برضو في مسجد التوحيد في غمرة وحصل مع الشيخ محمد عبد المقصود ايضا في بعد خطبة الجمعة حصل في اكثر من مكان هذا أمر الغرض منه إسقاط هيبة العلماء وإسقاط هيبة المسجد بل يراد منه إسقاط هيبة الدين وهذا لن يسمح به أبدا أبدا مصر أصبحت تحت الحصار انصار البردعي الذي يطالب بحق البوذيين أنصار البردعي الذي يحاء الذي يطالب بحق في مصر للبوذيين حاصروا بيت رب العالمين وأرهبوا المصلين فكيف لو وصل البردعي وأشباهه إلى سدة الحكم ماذا سيفعل بالطيار الإسلامي إن كان لا يملك من الأمر شيء ويفعل أنصاره بتحريض من هذا الذي نراه بالمساجد لا شك أنهم لو وصلوا سيقتلون وسيعتقلون وسيكممون الأفواه منع الأذان في مسجد القائد إبراهيم في مدة حصار الشيخ المحلاوي في المسجد خمستاشر ساعة أذن العصر لا عصر ولا مغرب ولا عشاء ومنع الناس أن يدخلوا المسجد للصلاة في المسجد رجل قريب من التسعين عالم وقريب من مئة رجل وامرأة وطفل لا يملكون أن يخرجوا ولا ولم يدفع لهم دواء ولا غذاء ولا شراب بل كان فيهم واحد يعاني من أزمات قلبية لم يأتي إليه مسعف على الرغم من نداء الشيخ في الميكروفون ليسعفوه منع الأذان ومنع الناس من دخول المسجد للصلاة إيه ده؟ أي اسلام عند هؤلاء؟ وصل الحال ببعض الناس من المسلمين أن يحاصروا بيت رب العالمين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 ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها بالله عليكم لو حصرت كنيسة كان ممكن تحاصر 15 ساعة والأمن واقف يتفرج بالله عليكم لو حصر, لو حصر حزب كان ممكن الأمن يتسابه تحت الحصار 15 ساعة ما الوفد قال البعض أنه حوصر بمن بعض أنصار حازم أبو اسماعيل وخرج حازم أبو اسماعيل قال هذه فريا وكذب وتهمة وسأقاضي من اتهمنا بها وأنا لم أعرف عن هذا شيء إلا من خلال التلفاز لكن الأمن على طول تعامل ونحن ضد حصار أي مؤسسة طب ما قصر الرئاسة قال له فترة الناس يحيطون به والرئيس خرج تحت الشتائم والسباب ليه هذا الحصار لم ينفض طيب معنا التصوير السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم أن أعجب الله إلى السر الحديث وسلم عليك وسلم على جميع الأحرار في مصر وفي العالم الإسلامي الشيخ علم أخي الكريم نعم أن الكفر ملة واحدة نعم وأن النفاق ملة واحدة وان العلى العلمانيه مله واحده وان الاصاليب العالميه ملتن. وما حي يحصل في مصر عندكم الان تعلم اخي الكريم انه حاصل في الجزائر واحد من دول 20 سنه وحادثه 250 الف قاتل والبلاد دمرت هذا نتيجه اننا ما كنا ربنا الله وكنا نحتكم الى شرعه الله يا مليار مسلم ما طالبناش مريكا باش نحكموها بالإسلام وما طالبناش أفيرانسا وما طالبناش طالبنا المسلمين من جلدتنا ولكن ولكن للأسف يا الأخ الكريم هذا من غفلة الأمة هذا من غفلة الأمة لأن الله تعالى وتباركه يقول لن ترضى عنك اليهودون النصارى حتى تتبع من الله هذه الهيان موجهة للأمة إلى يوم القيامة لنا الرسل صلى الله عليه وسلم انتهى إلى أربعة من دوخ مستاشنكر ولكن على للأسف وأنا أخي كريم إذا سمحت لإقتراح أطلب من الإخوة في مصر العلماء جزاهم الله أن يشوفهم منورين الشاشة والأخ مرسلين من بعد ما تنتهي المشكلة التي خابت تبدا العلماء المسلمين في العالم كلهم بجميع تيافهم <تصفيق> <تصفيق> العلماء الاسلاميين في العالم كلهم على حساب التخصص تاعهم بالحادي في جميع الشرا ييعقدوا مؤتمر في مسره أو في قطر ويخرجوا ببيانات للعالم ولا لحكام العالم الالماليين هذا ما اقول لكم السلام عليكم ورحمه عليكم الله <تصفيق> السلام وبركاته. ورحمه الله وبركاته عايز اكون اخيه عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعانا الله في المقص عايزة أقول اللهم منصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان نصر عزيز المكتدر ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منه ولا تجعلنا نقص عند السفائر حتى نلحق برقب المؤمنين المتقين عايزة أقول الدستور أفضل المتاح وما لا يدرك كله لا يترك كله وصبرا حتى تنقش الغم يقول جلا